صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد قالت آل خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام فهين خلق السماوات ابتداء إما يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسماوات والأرض وإما لا يحصل منه فعل بل وجد في المخلوقات بلا فعل ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها وما خلقها وبعده سواب لم يجد تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يجب التخصيص وأيضا حدوث المخلوق بلا سبب حادث منتنع في بدايه العقل وإذا قيل الإرادة والقدرة القديمة خصصت وإذا قيل الإرادة والقدرة خصصت قيل نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء وأيضا فلا تعقل إرادة تخصص تخصص أحد المتماثلين إلا بسبب يوجب التخصيص وأيضا فلابد عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه وإلا فلو كان مجرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا لنجم وجوده قبل ذلك لأنه مع الإرادة التامة والقدرة التامة يجب وجود المقدور وقد احتج من قال الخلق هو المخلوق أبي الحسن ومن اتبعه مثل ابن عقيل بأن قالوا لو كان غيره لكان إما قديما وإما حادثا فإن كان قديما نزم قدم المخلوق لأنهما متضايثان وإن كان حادثا نزم أن تقوم به الحوادث ثم ذلك الخلق يفتقر إلى خلق الآخر وينزم التسلسل فأجابهم الجنهور كل طائفة على أصلها فطائفة قالت الخلق قديم وإن كان المخلوق حادثا كما يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الأربعة وعليه أكثر حنفية قال هؤلاء أنتم تسلمون لنا أن الإرادة قديمة أزلية والمراد محدث فنحن نقول في الخلق ما قلتم في الإرادة وقال طائفة بل الخلق حادث في ذاته ولا يفتقر إلى خلق آخر بل يحدث بقدرته وأنتم تقولون إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم يكن فإن كان منفصل يحصل بمجرد القدرة فالمتصل به أولى وهذا جواب كثير من الكرامية والهشامية وغيرهم وطائفة يقولون هب أنه يفتطر إلى فعل قبله فلما قلتم إن ذلك منتنئ وقولكم هذا تسلسل فيقالوا لهذا ليس تسلسلا في الفاعلين والعلم فاعلة فإن هذا منتنئ باتفاق العقلاء بل هو تسلسل في الآثار والأفعال وهو حصول شيء بعد شيء وهذا محل النساء في السلف يقولون لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء وقد قال تعالى وإن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فكلمة الله لا نهاية لها وهذا تسلسل جائز كالتسل في المستقبل وإن نائم الجنة دائم لا نفاذ له فما من شيء إلا وبعده شيء بلا نهاية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه بعد نستكمل ما مر بنا في الدرس ما قبل الماضي فيما يتعلق بقوله كان عندنا فيه الكلام ما علقنا عليه الكلام كما نأخذ عليكم كله في سياق تقريض الصفات الفعلية الاختيارية والرد على الشاعر والكلابية وردت من قوله صلى الله عليه من سخطك هذا من الأدلة التي استدلت المؤنف على اعتباق الصفات الفعلية الاختيارية أه يقول أه بالقيم أن القائد مستفى بهذا الخديث قال فيه رد على من ذهبه فأن فعله عين مفعوله فإن المفعول مخلوق ولا استعدوا به طبعا كما مر قبل قلول أن الأشاعر المعتزلة يقولون أن ينفعني ايش هو المفعول وكلام في غاية الدسعة ولولا يعني كما يقول الشيخ لولا ما وقع فيه من يمس لن ايش الى الكلام عنه فأنت لما تقول أكلت الطعام أو تقول أكل فؤلاء الطعام فوق بالأكل الذي هو فعل الزقائي بالأكل بينك وبين المأكل لكن هذا الذي حصل عند المعتجرة والشاعرة المتفق على هذا الأصل الفاسد هو أن الفعله هو المفروض الخلق هو عشق هو ثم بعدها تنزعوا كما سيأتي بعد قليل لكن يتفكر عن هذا الوصف الداسد يكون بكيف يعد على نفسه ما نزيله العين المدعون فإن المفعول مخلوق وليستعاد به هذا الواجه بالحديث كما هو عليه بالسنة تفاعل الصداد أن الصداد لا تعاليش تتفاعل من مين أخذها؟ من قوله؟ دراق <تصفيق> المساخة أعلم من دراقك؟ من أيضا ما أفضل مستمتعيش؟ غيره أعلم أن أل... أعلم أل... بلغوات تكون معاكاتك وشك نفائده بسط الكلام عنه في, في اي رسالة اجوابه الغيم لان صور يدخل من الوعد تعبير في القرآن مجال الكلام هايش تغاضل القرآن ايضا هنا في الحديث حديث عندي وراءة مسخط كي يقوله قيم المستاغن انه رسله وهو يشد من سخطك السخط. وإن فعله لو عيش رقوبتك نعم ويأتي لأحاديث أخرى لو عيش لما تقول إيش مثلا نعم نعم نعم مثلا أنا كذلك ونعوب الله بالنسوء شروع ويأتي سياد عماني مثلا عادي كلمات الهتامة تدين شهر لما خلق نعم فيقل مستعرض لما وصل وما يفعله وإن الذي مؤثره والمبعول لسنو او لنسى اليه نفرم ولا مر هذا بعد طلب مكيب الله في شبال علي 69 خصمين عنه في المدارج مدارج الساركي جزر اول 54 تا ومئتين قال عني كنا بالله وعن كنا دل على الناس مدرش المنصبات فعليه ومتعلقة بمشيئته واختياله أيضا الحديد المقال حديد من نزل ممزل استدل هذا السلام الله غير مخروض وهذا واضح قال لأنه استعاد دجي أي بكلام الله والعافل قائد بدل العلب مخروضة فإنه نتيجة مرافعته نتيجة مرافعته ذكر مثل من المخالح والحكى الإجماع على عيش عن فرق من الخلق والمخلوق ف... وهذه مسألة تحدث عن الشيخية المتعلمة من الشرح الاسبجون ومنها الصفادية الذي هو من كلام الشيخ الصفادين كما قال أفعال النظار قال اتبق الفريقان من معتذره ولا شعاره على أن الخلقه والمخلوق على أن الخلق هو الأخرق ثم تبايلوا في مصائف حال عبادة خلط مصائف حال عبادة فهؤلاء يجزلون يقولون ثلاثة لهم العبد فائل منه فلا يكون خلقا لله يكون عبد يجول الميش هو لي يخرق فائل بسه والأشياء رب تكون حركات العباد فإلى الله يمكن يعني الحركه تجربه يعني لما صار في وجادوس يعني جمعنا منهم هذا وجادوس يعني فعل الاستفهام هذا ام الفعل دي ماشي هو المخول ماش. قال لصف حركات الجبال كلهم دول له فعل بدرهم من سن غيرهم يقولون الخضر هم وغيرهم فلقاءه به ليس هو مخلومه بل منتصل العالم ففعل الله القادم هو إضائي هذا يبوئ إضائي ليش المثولات المخلوطة المتصل العالميش بعدها كان في السنودي الأول تراجي خمسين ثلاثة هنا يعني قبل استصحاب قراء الشيخ الإسلام يجب أن المطل الثاني الذي يتبين لها من خلال جسارة أنك تجد أن الفريقين أو تجد مثلا قولان متقابلان لا تتجد شيء أن أصل قوله أصل واحد فالآن هدفة المعتدين الخارج على طرفين هم متقابلان مثل المتقرأ قصف مثل أتباع العباد هؤلاء يمجن الجمع وشارع يعني يمجن القدر ومع ذلك الناس الخلق والمخرب يقول تتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم الخلط والاخرب مررنا في الدرس الماضي في قضيه تم الاعتذبه خوارز كان اعتقدنا ان ما لا الله تعالى ايش لا تكون بهذه الاصقات الباليه واتفق على هذا الصواب ثم بعد ايش اختلوا فالمعتذبه قال ان هذه الان هذا مخرب فجعل كلمه الله انه حسين جاء وما رجع وان الشاعره فزال هذا الثناء شبهتيه شبهتيه قديمه ازليه هذا اللي اشار في يعني, يعني من فئات على شيء فكرنا الباحث ويعني استسلم ا خاصه في في في عده من نزاعاتهم وستعددك في نزاعاتهم الشيء في حين اننا من التحقيق والتحليل يعني استخدام كل هذه الاقوال ثم اني وانا نقول لك ان هذه القوالب <تصفيق> في يبدو انها يعني يعني متناثره او متوقعه كما توالده يجب ان ناصر شبعه واحد لان كما كان خلق خلقه خلقه السماوات والارض ولمده سته ايام فهل بي انه ان يعيش على ان ان, أن العالم وانه متعلق بمشيئته واختياره قال رحمه الله و ايضا فالحديث المخلوط بلا سبب حادث الممتنع في, في بداية الرحول ايضا فالشيخ رحمه الله هنا لما يبدع الهولى انه ينكرونه فعل الله يقول كون تقولون يا تعالى بلا سبب هذا عيش ممتعيش عقلا ويربطه بالكلام ايش الانشاء السبا يقول من اسبلا قال ابن هذا العالم حادث بالعيش بلا محدث بلا, بلا فائد يقول الذي يقول ان العالم حادث بلا محدث او حادث بلا فائد هو مظيف ان ان افعال الله بلا انش سبب بلا زبب موجب يعني من جهة معلوم ان يكون لها مما ينكره تنكره بلا اهل عثور يقول شكس الله احمد الله حواظ بلا محدث او حواظ بلا فائد في حدوث الحوادث بلا حدوث سلب ماذا يقال بلا فاعل ورامحليث اليوم من أبدا أسف ماذا يقال حدوث الحوادث بلا حدوث سلب اليوم من أنا شاعره شاعر. من كل أبيه كذا في الفتاة الثاني عشر سبعة ثمانين ومائة وإضا في ا تيخبر الشيخ عبد الله ا المتكلمون جميع الاحوال الى الفاعل القديم وقال انه فاعله بعد النبي كن فاعلا ويرى الشيخ اسماعيل انه ان الله تعالى هذا الادمي يكون فاعلا يسمي هذا الترجح بمعنى طيب هو ظن على خلق العالم في ذلك الوقت هل يمكن ان يخلق قبل يمكن او لا يمكن يمكن يخضره بعد يمكن فهل تسمى مسألة ايش تسمى مسألة ايش دوام الحواليس او تسعي سن الحواليس الحوالي. كونك تقولون بعد خلق العالم في هذا الوقت اين وانتقل فعله من الامتناعي الان كان و عليهم انه ما من وقت مقدر في خلق الصادر الا ويمكن يخلقه ايش قبل او بعد كونك تقولون انه خلق في هذا ولا ولا يمكن خطا قبل لا بابنش ترجيح حسب لا بلا مؤجر وهذا هو الذي اعتبره منطقي عقلا ان انتقل الزائل من الانتجاه الى ايش فالم كما بينا من الخلط ما من ضبط يقدر فيه الصن سواء اجل اللحظه اعطالها او بعدها هذا يعني يجب عليكم تقويه بش بدوام الحواس بدوام الحواس الحوادث وهنا يمكن حوادث التغير بيتياري الجنسي التغيري التغيري الجنسي العرضيه يقرر شنا ان الله خلاف المتكلمين يقول حدث من فاعل قد يقارن الفاعل باداءه المتفائل فاثبت الحوادث الفاعل وبكونه متعرف الفاعل اذا خالف منهم ظن في المراحل ان فاثبت الحوادث الفاعل ولم يتصل بالحادث والحادث جعل الحوادث تحدث من افعال من أصل. المعدة قال لان الفائل الواجب البيلسفر يجب مفهول هم الجواء معلولة لان الفيلسفر أسموه مجرد المفهول ملازم يش يرضى الملازم يش يرب. ملازم يش لفائلية هذا ايضا هذا محوص صددي الأول من جافر بن هانج الثالث ثلاث ثلاث ثمانين ومعدين قال هم رحبون مجهة الأخلف قالوا ايضا حدوث المخلوقات دولا يسبب حال المتابع في مدانه يكون وإذا قيل الإرادة والقدرة خصصت هم يقولك يعني في نسبة الإرادة القديمة إلى جميعها قاطب سواء يعني إمام اللقص مقدر فيه الخلق والإرادة يمكن تكون مشكلة أو ايش أو بعدها هذا التنمى للشيخ حمرو صدقاء الأول 20-300 وشماله غير زمنا قالوا ايضا خلاصه الاراده تخصيص تحت التخصيص تحت نسبه 80 صنعت قنادي تخصيص احد الوجوه الاثنين الذي سبب الهوج التخصيص لان الان لا بد في الترجيح الماده لا بد في الترجيح الموجه لا في الترجيح من مرجح قالوا اذا بدا عند وجود المراد من سلم يقتضي حدود وإلا فلو كان مجرد من تقدم الارادة والقدرة كافية اللي اراد القبيلة يجب قبل ذلك لو كان في الارادة القديمة التلاشر اللي يجب موضود كوشي هذا يعني يجبهم لها لا. قال لأنه الارادة التأمن من قدرة التأمن يجب موضود المخدوق مدار الملطنة لأرادته متأمن وقدرته متأمن فلابد من موضوده ايش معنا موضود المخدوق فمعنى أن هذه المخروفات كل ايش هل معنى تريد يقسم بعد وقت او بعد ايش كونهم معنى كل, كل حالة وهذه قاعدة يعترب الشيخ العمومة في مثل هذه خضية الارادة التامة وقدرة التامة حتى في أفعال عباء الاسكنائي عندما يكون واحد عند الارادة وقدرة نابد المهدل ودود المقدون هذه الشيخ مضطة يقاعده جديدة في غير الكتاب والتين ودلت عليه ادل علينا الفطر العاقل فرد انا ما فينا المساله نريد اين فرض المرجع في رد على المرجع ناخذ الان نفس المرجع الى تقوى الشخص انا اؤمن أنا أحمد الله تعالى آآ آآ ثم تجد يعني يعني ما من واجب لله قد تركه او ما من محرم لا بالغ هذا ممكن نذكر هذا سيدنا راضي ليس عند الرابة جاسمة وليا بعد الرابة والقدرة لا بد نبوده لا هذا عمره في شمطة بالضروري ماذا بيعبر عن الشيء رحمه الله بقوله ايش من عرف الملاجمات بين الظاهر والباطن ذلك انا شبهات كثيرة رحمه الله وقد احتج منطال الخلق المخلوق, المخلوق بحسن أبو الأشاري وبالتبعه يعني وغاد علي إليه بالمعكدة بأنه كان غيره وكان إيه هذي شو مفهمه لو كان الخلق غير المخلوق فمعنا هذا المخلوق إما نكون هذا إما نكون قديلا وهذه الزمنة للمخلوق طيب وإما المخلوق إيش أحادي طيب إذا كان حاجبه لا يجب أن تقوم بالحوادث تقوم حاجبه من؟ بالله جهة أعلى طيب طيب مرد على قبيلة الحوادث من نجل قبيلة الحمول الحوادث ومهما الحوادث هذا أجمال أن أرطم بالصبات لا يجب أن تكون قال ذلك الخلق يفتقر إلى خلق آخر ويجب أن يعني هذا خلق يعني هذا خلق يعني هذا من يجب واذا يستمر هذا الامر الى مالين لا يصار عش سلسلة, سلسلة, سلسلة اخنا نرد على ذكران لا ولا بغضا ليس تسلسلوش ليس تسلسلوش في الزائلين ولا تسلسلوش في الأذر تسلسلو الزائلين الانطبال العربة اللي والمعروضي لذلك هذا اللي يمتبق عليه من الأجين أنه يوجد النغار ممتنئ لكن تفجل الأغار هو دوام الحوابث ولملك هو فإذا نقوم بأجمار أفراد فإن نقوم بأجماريش الجنس فجنس الحوادث ينصر بالدوام وأنه غالي نحيثين نقوم بأفراد فما من فرد إلا منه بداية هذا الكلام في خضية ما قد احتج من قال الشيخ له بسط في, في, في هذه الشغرة الرد عليها في شرح هذه المزول تحقيق دكتور خمينيس صفحة 56 <تصفيق> اي يعني شوف المثال يا طارق النوط النوط المتعدي اللي في الدار عندي في السجل دي النوط في الجزء, الجزء الثاني أقرأ عيكم يو كرام شئر بيطيين الشيخ السام شغير جزيز مدى من المفتوان دي الذي يقل قال رحم الله ولم يطال من الفائد وعي مفعول فرد من التسلسل إن كانت خلق المخلوق فذلك الخلق كان قديم لزم من قديم المخلوق ومتنعبد موعدلان من كان حادث فترة إلى خلق آخر ويزم التسلسل ومجائز عند الفلاسفة قال فمن ذلك السرون أفعالا متعذر في الخلق السماوات أن ذلك ومد بصورتهم من غيرية أن يكون منهم فعل مقابلة يعني غير ايش سبب بل حاله قبل ان يخلق وبعد اما خلق سواء لم يتجدد عنده الا اضافة ونسبة يعني هو لما خلق هل تجدد الى فعل لا ولم ينجرن ايش وهذه النسبة ودود العدم عندهم عزلي هذا الامر نسبة هو امر عدم وليس ايش ودودية هذا اللي شرح للجوء صلى الله عليه وسلم طيب الآن الشرح حينما أرد الشباب ذكر ثلاثة أجوبة جوادي الماثردي وجواب الكرامي وجواب جواب الكرامي وجواب جواب على هذه الشباب قال أجوب دموك وطافة على أصلها يعني ماذا الكلام المنجز؟ كما نعلم المنجتين حين الله يعني يفصل كلام جواسنا مولويا فلو رجعنا إلى الشباب العليم في الباب الأشرين طبعا عندي صفحة ستة وحيدة لدينا وجدنا هذه الأجوب شيئا من التفصيل والبيان هذه الأجوب هنا طيب قال طيب قال الخلق قديم ما قال الخلق قديم معناه أن الخلق قائم بذات الله وإن كان المخلوق حابثا قال كان يكون ذلك كثير من المدام الأربع وعليه أكثر عنديه يعني هذا المدام الله أكثر عنديه هو المدريديه التقرير وهذا الامر عن من مثال فيش التكوين مثلا فيش التكوين. في فيش التكوين وان المعلوم المدريدين يشجون ان اساسات الثرب هي ديات ديات الثركه يعني في قديم لكن المخلوق مش لكنه المخلوق حادث نحن حكيتهم قالوا أنتم تسلمون لنا بخطم الأشاعر والكلابين أنتم لنا أن الإرادة قد يبعى ذليه والإرادة محدث فنحن نقول في الخلق ما نقول في الإرادة يمكن أنتم كنتم من الإرادة قديمة أزلية من نراض محدث وليس محدث لن أمدى الأشاعر محدث فأكيد أيضا بيغيبون نجل الخلق الخلق قديم أزليه لكن ماذا؟ المكوّن يكون ماذا؟ يكون اه محددة و الفلم المدريبي في شن يتبق مع الصور ماذا؟ ماذا؟ ما كنا مش الواجهة الى الخلم فيه؟ وش واجه الخلم؟ يوم مم. ايش؟ ممتغنية. لما انت اه يعني انا هو الجمهور متكلم يعني ينفنش وين ينفن داون حاله ايش في معطي اساسا ايوه طيب انا كل كنت نقول الخلط هذا بالحان ايش اي اعمال بحال شكل الخلط شيء من جهتها متعلق به ايش ماشي في اختلاف ما يكون الخلط بل الخلق حادث لذاته ولا يستقر إلى خلق ماخر بل يحضر بقدرته وأنتم تقولون ما يجاوه بنا الليلة يخاطبون من الليل شعر كل أبيه إن المخلوق يحصل بقدرته بعد أن يكون فإن كان المنفصل يحصل من جلب القدرة المنفصل من المخلوق يحصل من جلب قدرته من قدرت تعالى فالمتصل هو أولى هذا جواب كثير من كرامية فهي ان هؤلاء يكون الخلق حرام في ذاتي ان هؤلاء معدو ما نعيش قال انه انه انه انه ان الخلق انه هوش انه عن حرام معدو ما نعيش سمه ماذا سمه حرامي يقول يا شيخ الزلام في يقول من كرام يقول انه مصوب بالصدق طيب وان بيه انها اعراب اه, اه, اه, اه بل اسمتها وموصول من الأفعال وانجاكش حادثة انتم تأهدون المردم الإحرار شخص الأمر مسئة الأحرار ضمن الحرار فنبدأ في المعنى لا مذيب التصيب هكذا في المتابع السادس ستة وتردين طيب إذا في قول وطائفا لهم يجب بالسلف هد أنه يستقر إلى فعل متأمره فإذا قلتم من ذلك يمتنع وقومكم هذا هذا ما يفتق النفايه قرب لا شيء كنت من ذلك من تابع من قوله سلسول كانت تمدن للكره فرد الشيخ يقول هذه التسلسل الغذائي كان هذا من سلبيات قال وقال هذا التسلسل في الاثار انه يوجب نظام الحوادث الحصوم شيء بعد شيء تبع للشيخ شباب ايش حالي هذا ما ادري ليش يتم نقول ان احنا فعل رد يشقل بجافي وان فعل رش تحصل شيء عند ابي الشيء اما سال طرح شيء بعد شيء فرانا دراما حوادث ااا اسمها ان هي وهو مقتبئ من تعالى يشفع عاما او يريد فاعل يريد مستكرن الشيخ رحمه الله كان يكن الى التي لقابا ياتي لهم بجوالم اشتماء والقبير ما يقلب على المسال هذه عندما يحتاج الشخص الفرط بين ال النوع وبين الأفراد يقلب على عيش الاشتباه فالمسيب الآن لما عندك الغناز المنوش لم يبرلموا فجعلوا خلط بينيش دواغ النمع ودواغ عيش الأفراد شعالة مترقيلة للعالم جعل عام قبير كوير رب الصوف لا من قبل منوش اللي هم من المتبينون جعلوا النوع والأفراد الواحدة وجعل كل ذلك إيش حاجة ويمتنعوا عراقية لكن لم يتفرق كمجلة النصوص وأذبت قيلة للنوع وأن الأفراد يشهدون يكون الشيخ رحمه الله وما نفتد فرق دولة النوع والعين إيش سمي النوع سمي الجنس والعين سمي العين سميه الأفراد تمجن الله فصل الخطأ من الصراط في مسائل الافعام والكلام في مسائل الافعام والكلام في مسائل الافعام والكلام ايه لا اللي بولندا اللحانة صببية خمستي فالأول خمس ستين <تصفيق> يعني هذه مباحة مطيفة مجمعات مباحة جمع من طلبة العلم يعني مثلا مردني في القدر ومن شابونها كذلك ايه هذه واحدة وبنعرف المنازمات عندنا هذه الثالثة وعندنا, وعندنا مضافات صعالة في مرتبنا في الا اذا ما يلت بالمضاف اللي هو مخلوق ومن هو صفة وشو بعدين؟ كل زي ما الشيء واحد ثاني ايه لازم في ملعب في اصل نهائي انه هذه الماله اللي واحد فصلها تزيد عن فيه مشكلات ويصبر فاسم نقول الان مران متقدم ولازم فمتادي مثل الخلط والاعطاء مثل ذلك ولازم مثل الاستواء والنزول والمجيء واليكيان قال فانا هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش فذكر انت اليه المتعد واللاجم وكلاهما حاصل بقدرته ونشيئته ومتصف به وقل بسط اهلا في عيد هذا الموضع والمبصود هنا ان القرآن يزل على هذا الاصل في اكثر من مئة موضع واما الاحاديث الصحيح تطلع من مبطع في هذا الباب فالصالحين عزيزي زيد بن جهني ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أصحابه صلاة الصحيح الجديد في آلاء ثلاث سماء ثالث مليل ثم قال أتدرون ماذا قال عبكم الليل فقال أصبح من عبابي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفور الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وفي الصحاحة في هذه الشباءة يقول كل من الرسل إذا أتوا إليه إن ربي قد غضب اليوم عرضا لم يغضب قبله مثلا ولم يغضب بعده مثلا فقال كل منهم إن ربي قد غضب اليوم وهو بيان أن العرض حصل في ذلك اليوم لا قبله وفي الصحيح لا تكلم الله بالوحي سمع عهد الصناوات تجاري السلسلة على الصفان فطوله تكلم الله بالوحي سمع يدل على انه يتكمل به حين ذلك وذلك ينزل كونه ازلية والرغم يكون مكجاب السلسلة الاصفة يكون شيئا بعد شيئا والمسبوق بغيره لا يكون ازليا وكذلك بالصحيح يقول الله قصمت الصلاة بيني ودين ابي نصفين نصف عني ونصفها لابي ولابي ما سأل فاذا قال الحمد لله عبدالآلمين قال الله الحمد لله لابي فاذا قال بحمن الرحيم قال أتنى علي أبدي فإذا قال نادك يوم الدين قال الله مجدني أبدي فإذا قال إياك نعب وإياك رسلين قال الله هذه الآية هذه الآية بيني وبين أب ولا أب ما سأل فإذا قال اهدنا الصلاة المستقيم الصلاة الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ربانهم قال الله هؤلاء لأب ولا فقد أخبر أم العبد قال الحمد لله قال الله الحمد لي عبيك إذا قال بحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبي الحديث وفي استشاش حديث المزور أنه قال ينزل ربنا كل ليلة هنا يبقى في ذا يقول الآخر ويقول لي يدئين فاستجيب له من يسألني في أرطيه من يستغفرني فاغفر له فهذا قول وفئن في وقت معين وقد اتفق الثلاث على أن المزور فئن يفعله رب كما قال ذلك الأرزائي وحمد بن زين وان فوبير بن عياب وأحمد بن حمد وغيره والله ما كان محمد صلى الله عليه وسلم الا من, حسن الصوت من الى قبل الحسن الصوفي من قران وصار من قيمه الى قلبه وفي الحديث الصحيح الاخر قال هذا الله لشيء تؤمن به ليؤمن به الحسن الصوفي يتغنى بالقران ويجهر به ادنى يا ادم اا لم اي سمع است استماعا كقوله ادنى ربنا هذا وهذا وفي الصحيح رازم عندي تقرب من من حتى وحده فإلى أحبارته كنت سمعه من يسمع به وبصره من, من يمصر به ويله التي يبتش بها ويله التي يمشي بها أخبر أنه لا يزال يتقرر بالنوافر بعد الفرائد حتى يحبه وحتى حرف غايق يدل على أنه يحبه بعد تقربه بالنوافر والفرائد وفي الصحيحة العالم صلى الله عليه وسلم فيما يرى أربه تعالى قال قال الله تعالى أنا عند ظن أبي لي وعلمه لذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته من نفسي وإن ذكرني في ملأ إن ذكرته في الخير مني. وحرف إن حرف الشرف والجزاء يكون بعد الشرف فهذا يبين أنه يذكر العبد بعد أن يذكره العبد إن ذكره في نفسه ذكره في نفسه وإن في ملأ إن؟ خير ومنازل يقول ما زال يذكره أزلا وعددا ثم يقول ذكره يذكر غيره والسائل ما, ما يتكمن الله به هو شيء واحد لا يتباعب ولا يتعذب فحديثة قيمه إن الله لم يتكمن ولا يتكمن ولا يذكر أحدا وفي صحيح مسلمي في حديث تعليم السراء وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقلوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله لمن حمده فقالوا سمع الله لمن حمده لأن الجزاء بعد الشعر فقالوا هو يسمع الله لكم مجزو من حرك من الكفر لانتقاء الساكرين وهذا فقال الله أنه يسمع بعد أن, أن تحمدوا فصل والمنازل يا اتخبر لا يقتضيها هذا ما في Hvala on sam je kutlo染. Je to wie. Bi va aprava leo! Ja morba challenge. capacity za asa. Ja فاستعمل من مناجي منهم فاعتر منهم من الصفات الصفات المطلقه هذا يكون كلام معه في الصفات المطلقه نحن الصفات الاختياريه كل ما يثبت الصفات الصفات لا يقول لا يقول لا يقول لا يقول, لا يقول شيء بمشيئته وقدرته فيقول انه لا يتكلم بمشيئته الاختياريه ويقول لا ارضى ولا احطني الحمد لله انه اختار بمشيئته وقدرته ويقول انه لا يفعل سؤاله هو الخلق يخلق به المخلوقه ولا يكون عنده انا شيء يقول لا يجب بل مقدور لا يكون إلا منفصلا عن هذا موضع انترنت في مسا ف... لا يكون مقدوره الا داء من كما قنطره جميع الكنانيات والمعتزل يقول لا يكون مقدوره إلا ما يكون بذلك كما يقول تنوع الفلسفيه والكرامات والصحيح ان كل شيء مقدور لله ان فعلي ليس ربوني تعالى هو القادر على ان يعث عليكم احدا من فوقكم او من تحتكم وقالوا قوله السلام كمقام على أي ايشير موته وقال الحوامين ان انطبئ ربك انزل علينا ماءا من السماء وقبلوا او ليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان علا ان يخلق مثلها وقالوا ان الله ان الله الذي خلق, خلق السماوات والارض ولم يعد يخلقهن بقادر على علا ان يحيي الموتى الى ان فعل ذلك مما يبين انه يقدر على الافعال كاشياء البعث والحياة ذلك وان القدره على الايمان خمس 90 ان انا مسؤول قال كنت أضرب ظلاما فرعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلم عبا مسعود وماذا أقدر عليك منك على هذا فقال إلم ما أقدر عليك منك على هذا دليل على أن القدرة تتعنق بالأعيان منفصلة قدرة رب وقدرة الأبد ومن الناس من يقولك أهما يتعلق بالفعل كالكضابية وهما يقولون قدرة رب تتعنق بالمنفصل وأما قدرة الأبد فلا تتعنق إلا بفعله لحملها كالأشعرية ومصوص تدري على أنه كما القمرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل فإن الله تعالى أخبر عنا العبد أكبر على أفعاله كقومي فاتقوا الله من استطعتم وقوله ومن لم يستطع منكم طوغا عنه انتحن وحصرات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من تفياتكم فدل على أنه منا من يستطع ذلك من من ومن من لم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومشر الشجال من استطاع منكم البائت فليتزيد ومن لم يستطع عليه بالسيطة إنه له يجاع خرجاه في الصاجحين وقالوا الى استطاع فانتحنا وبدأوا مع اليقيني فابعا بي باسم ويبن الكلام على الفانية تعالى انها في ملاجب في الدرق هذا التقسيم في الدرق الجزء الثاني بأول جزء الثاني سرعب الحديث من البكر تجيجيها واايجي كنا جديدا في في الدرج الثاني ان الحبيب الاول احنا جديد من خالص ماجد يا اخي كنت بنلخص هذا المقال فاذكر ماذا قال ربكم ليلا يعني اكثر هذا الخوف انه كان شيء في هذه الليله هل كان قرن؟ لا طبعا لا فجد على كلامه مش مستحمل تعيش في بشيء في اختياره حابب اشرح خانم الزمر حصل لذلك اليوم قبلها هذه مصيبه حديث كان الله وحي سمعت سماواتك جفت في الصفاء والامام محمد اجت بهذا الحديث على انت تكلم بصوتك الاثبات ايش الصوت وجاهز ان يكون وسنيحه فما نجي على انه صوت ما يشبه يقول الشيخ راحي الله المؤلف في الدار يقول هذا الصوت الذي يتكلم الله به ليس مصوت مسموع للعبد وهذا الصوت الذي يتكلم الله به ليس مصوت المسموع للعبد هم المساء التي وقع به لبس وشارعتنا بها الفتاة الثانية اشهر في الفرق بين الفعل القائبيات الله وما يقوم بالعبد والتي وقع به لبس يحصل بهذاة وتدريب ولقع فيها ايدي من اللبس الذي حكى خطيبا للسنة الخطيبة في مساة اللغة وليفرق بين الفعل القائدية اللغة وبين ما يقوم بالعبد واذا قال يش الكلام كلام البارد والصوت صوت القائد فاذا لما كله الله واحد فهذا المسوء وكلام الله لكن هذا الادناء بيكون ايدي صوت يش وبصمت هذا الامام انا اقصد ان حبيث اذا تتلم من الله الوحيد تتلم قابقه وانا يقول عليك وتتلم بي حين يسمعونها يتتلم بشي لا يسمعونها صار اوشه صار الظليل ولم يتعلم بمشيئته صار متعلقه مجهود اختيائي وذلك ينزل تون عضيئية قد يقول لكم الله ليس هاش قديما بابلاق كما يقولون كلام ادعى انه كان بمشيه اختيال قال وادعى الكلام اعلن انه كان في لجنه السلسله بس نزل نظر على الصفوه بالحجر الاسود فادى شيء منها هذا شيء بعد شيء قال ان الكلام ادعى في مشيه اختيال فهو على هؤلاء ورد على على السالميه لانها انت لا حد ما قام والمسبوق من يعني مسبوق بقلبه بقى وما سبق وما وما بعض. وهذا أن تقرقون يوما أحد أنقار تسبق القنام ولم تسبق العواقل وهذا رضع للسؤالية من أصحابه القرشياد للمقالبوش من التفراد الحروب يستبقوا بعضها بعضا وهذا بناء الأصل بحث بنيوانش أن خلام المعيش يعني صدر ذاتية قديمة أنجلية هذا مذهب السؤال من سبق القنام قال لبعض المتسبين لأجل الحديث كما ذكر الشيخ أحمه الله في المتاوى مذكره وقيمة الصراعق قال هذا ماذا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ المشاعر اصلا مجبز الحرف <تصفيق> يعني من اول لكن السالمي يجبز الحرف ما هو الفرق لكن اصلا جد الكلام ليس يعني متعلم وشهد خياري فتراك الجائل السالمي لما انتبه الحرف كيف الحرف الحرب حسب الطريقه هذا هذا فكان لازم هو الكلام يكون ايش دفعه واحده فلما سخن اسمه المرحوم الرحيم اللي خن قلباه ما هي تسبك السنين والسنينات تقولنا فكان يا اخي هذا اللي كان نصي الشيخ بالاقوامتي يعني يعني في غرفه الدراسات او في نقله السيفطه والترجيح لابن روني وخل نفس هذا ايش ما من السالميه هو اقرب ايضا ايضا هل المدهب قال به بعض الحديث دايش. هنا لما ذكر عندك حديث مجول قال فهذا قول المرضوء من المؤتماعي قال العالم هنش متعلق نشيء باختياره قالوا قد توقف صنع المزوء المجول فعل يفعله الرب يفعل الرب اختياره كما ذكر ذلك الوزارة خماد المزيد والفضيل الفضيل كما يعني ذكر جاموس عبدالعام انه قال اذا طارك الجهني انا لا اؤمن برب يزوء عن مكانه قال اذا طارك الجهني وانا اكثر برب يزوء عن مكانه فقال له انا اؤمن برب يفعل يفعل ما يشعر اذا وجد في عقيد السلف وخمسة مدين وماتين ونفي خلق أبعال أبعال أبعال لا في مانش بلا إسناد فهو رب المخالب يلدي بلا إسناد يقول جفت السلاح في شرحة يقول أراد الكبير رحمه الله مخالفة وجهة منه إنه بيقوله لا تقوم به الأفعال اختنالية فأمره بإنه بالرب الذي يفعل المنشاء من الأفعال القاكمة بذاته يميرد من المفهولات المنتصرة يعني كذا في شرحة المنزول افتحوا لي اخويا الصفحه 5400 طيب سواء عندما ذكر عبد فصيون عرفنا قبلها هذه لما ذكر حوت انا الحمد لله ما ادري بيه والنهار لسه ما زال يطالب اجر مؤبد ايامهم بعض طبعا المناصح لها انما وجهت السنه انه انا لا لا لا اشار لكم هذه اللي تقدرت ثم يقول ذكره وذكر غيره ما يتكلم والله هو شيء واحد لا يتبع احد الكلام واحد لان بدل التعدد او التبعد صار عزه كلام متعلق بشيء اختياره والحقيقه الاولى ما تعالى ولا يتكلم ولا يتتلم هذا هذا اللازم ذلك ومن يجعلك المفعلة يعني دائما اذنيا المحصلة من السرائولي لعلكمبيش بإمكان الكلام قال المرزئون المفات كذلك من المنزل الصفات متلقا قال المرزئون المفات كذلك هذا يكون كلام معه الصفات متلقا واني اقول لعل ابارت من لا يختف بالصفات اختيارية لا يختص هذه نسبه للمجموع ومن بالنسبه سواء طلعت او طلعت بجهاز جيني مش هي المره ده قبل ما يقوم بقياس من وجهه المشكله مش الكلي ولا شيء فبقول ذلك ان مش هي دي اختيار هي كلها على فعلا هو الخلق يخلق من الخلق على الخيل يكون باث ومن الضروري لا يكون الا منفصلا منها ولكن تتمم تماما نعم كلنا هي ولا شاعر القانون وهذا المجال وضع لي في وجهه قضيه قدره الرمز على انقدر على افه واللي بيقدر على الرسولات من حق بذلك على امره وذاك علمه ان ربنا ذلك فخذه مساله تحملها الشيخ طيبه يا ولد الجزاره ارحبوا الرب قادر على عمله العالي والقائم بهذه قادم ينزل قادر أن أن على قائمه دون علاج من الزرع او في, في علاج من الزرع لم يتفاجئ خاطر الجزاره طلعت اربع على النقاش على اسعاره من قردلون على أن القدرة تتعلق من أعيان مفصلة قدرة الرب وقدرة الأبد نعم هذا حتى أيضا يشي قدرة الأبد أيضا هل الأبد يكبر على, على شائبه القائد يرهون يكبر على مفروره أو قراره نعم هل نعم حق الأبد كذلك كما أيضا يكون دا يشيح في الله تعالى وإلا مثل الأعلى الامر مثل نقول كيف تتالم بالفعل الكراميه الكراميه قالوا متعلق متعلق متعلق والحق ان شيء ان في اهل الرض متالم واش ااا فيهم متالمون بيس قدراتهم المتعلقه بالفعل وانا شاعر انهم قدراتهم المتعلقه بالعيش بالمسؤوليات ان قدراتهم قادر على افعاله قادرين الناس قالوا انهم يجب قالوا انهم تنظم في اجراءات من فصل المخلوقه فان يشيرون مره الرسول بنتي لهم ويتعلق بالكرامين فكرت في يعني يتعلق تعدد القدره فمنطقي كلامه هو كلام مشائي وقدراتي لكن كانوا بيقولوا ان الكرامين لما مشيئته في وجود كانوا قلش لما يكون يتكلم يعني اي اي بحيث مثلا انك ترى كلام الله القديم النوع لانه مش في هل يتمثون لدوام الحادث في الثماني؟ لا ما يريدون لكن هم أصابه للمقارج أن كلام الله تعالى غيش بمشيئته واختياره ولهذا سبق بقلنا أن شيخ الإسلام أنصف الكرامية أنصف الكرامية طو... وللأسس جمعنا اللي عادينا الدمين من الكرامية أنهم من الأصحاب يعني, يعني, عن يعني عن من هنا اهم يعني يعني تحدث عن كمان يعني تحدث معهم من خلال قضيه الشاعره وصيات سلامه الراجي او وصيات سلامه في المقالات الشاعر الثاني ولا شيء ففزاء من قبل ان كانوا من الشبيه بيت الله فاين ان هذا الجانب قبل ان تمر على جسم ثم خالق الانسان لكن ممكن اقول الشيء هو ان استخدميه انه اشبه طبعا في المتكلمين صار يا ابو اخضر تقاعد متكلمين اهل السنه والله يا شيخ هذا ما عندنا بالاشياء تقارن بين الايمان العيش ماذا اما الايمان القول في تلمني هذا انا اولا لا في تعب ماشي يقول ويحكم بعض البيضاء المغلط لا ليس كذلك وكذلك قال الشيخ عنه دائما يؤكد عن هذا الجانب يعني في حديث آجه أنه عدي سلم قال آجه عم سلم المنزل للناس ملازلهم عدل مطلوب حقه لو معاش ولو كان معايزا من شهر البيضاء سنجي سنجي والله ما عد لي وجودي يكون <تصفيق> ما ادري والله ما ادري لكن هو علكم ان هي تصلون لكل قوم العيش لكن خايف والله عرفت ان تموت كيف الافكار بينا من الافكار الغاز اللي يعني كانوا يدرو وش يقولوا وعاده من جديد يعني ان ما احنا يوجدوا مطلقه كبير يعني كانت طلبه من ضرون علينا من ضرون وممكن شيء يمش من ضر انا اثنين ما جاءت خليل الحميد الدين التي ظهرت في جده يعني كانت بهذا خليل الدين صاحب ابو شكيناهم اه تمام اي يقرا ثم جاءت الوجود مثل تعالى وجوده قلت له ليش ماذا فين بيجي على بالنا الله در الله كان عايش اكو ناس مصدقين لكن ان تجد من يعني عنده شيء من التجسير والتشميع هذا موجود يعني مشافر سلام رحمه الله لما كاتب رسالة الوصيلة الكبرى للأتباع عديد والسافر فلعندهم هذا الفراض عندهم هذا الفراض والله أعلم وإن قاية رحمه الله عظم صوصة دولة لأ لأن كل القدرتين تفعلنك بالمتصر من ومن؟ تفهم؟ أن ينحب قدرة العام للعام هذا المقصود هناك هم يتعدل على هذا فاتقوا اللهم استطاعتم وسبق مرضنا أن هذه استطاع عشر عامية مكورية ومن لم يستطع لكم طولا هذه ما لا يمكن ان نعمل فيه الكلام في الصطعه الشرعيه والكونيه النهارده على هذا اذا قلنا وسلامة سلامة المسل وسلامه الادوات وسلامه الحواس فان الصطعه الشرعيه وعندنا الصطعه الكونيه اللي, بقى لي بقى لي اللي زي كالتوفيق زي بالذات فهنا غرابه اهم شيء طبعا الشرعيه الشرعيه اللي معناته التكليس هنا ومن هذه الكونيه قبل الاستطاع الشرقية قم الفعل الزجاج الراحلة بالهج وللأ الناس حدوا البيت لاستطاعه ليس سبيله فكما هي طريقة الاستطاع السنة الناحظ الان المتبئة عند في المدلن هؤلاء يكون قدر رب على فعله هؤلاء تكون قدر ترسلوا على عشة على مفعلاته يأتي المصني بالنحباب والمتعام والإيمان والرسول والنجوس واليكمسونيش الجلية نغفر كلام الاستطاعه يأتي الاشعر هو نجمس المستطاع الكوليه انا سينير اني اعترف بالله تعالى ويأثي ويأثي يتفكي يتفكي بالتوفيق وخياط المؤتمن باسم الصراف اني نواظب كذلك لكن الميزه السهله في التشيش باسم هادي ان في الصراحه الشرعيه التي يتحمل اخر موقع للاتفاقه سبعه اعمارات تكليف وليس يكون استطاع هذه السبعه التوفيق الذي ماشي يعني شباب الله تعالى فقدني الشخص زياد راحه وما ادري كم شيء طيب حق فهذا الحلمان من الحج جزاء مفاقة ونوب الخال ما استطيع ففاهرهم ايش ونستطاع لهم التويق بطل عمش لم يمفقوا جزاء تبيعي طرق تقصير هذا كله الحديثي الاستطاعت لانتعمل بالررع مع الاخين ففعل سلق الورب الحديث خلال على الاستيقامة وكل المخلالي استدلبي على المغربة ايش بنصيب ايش واجب المستحب اذا بيقول محمدا فليس بعد انت انا فكان فيكون برحمه الله جميعا ان لا ينزلها بالاقدار والامور ليس دي وليس حتم واجب كتبه والاقتباس ويكون تغيير الرضا المصري والصحب متلاقا يمكن المدارس 71 ما اعرفها انا اللي رجح الشيخ صالح الغني والعبد او اذا المصاع و بعض العلوم جميل لكن انا بيدي على ايش على الوجوب و انما احتج باثر الاسرائيلي انا بيديهم بقضائي فليتغذيش كلاحا سوائي في بيدي على الوجوب انا مدليكم على اخوالكم انا بيدي ايش الصبر انتصر على مصيبة انا الزبا اكون الحل خلال باكبران شما انه مستحب وحافظ الرجل في سورة في المرطبات بليل فرقوين غيبا مصير وبيلنش الصبر عليها ويفتر وقوله بشديد لديل صحيح إذا أمرتكم بأمري فأتموه مستبات وقد أخبر أنه قادر من أعده وإنها لديل ضرور لا تكون بين أمور مخيارية وإنجتهم أنه لو قامت في الحوادث لم يخل منها وما لم يخل منه حوالي فهو حادث وقد نازع المناس في كلمة قدمتين واصحابهم تأثرونها كرازي والآمن يقضحوا في المقدمة الأولى في نفس هذه المسألة يقضح الرازي في المقدمة الثانية في غير موضع من الكتب وقد بصط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع وقالوا إنما عرقوا شبوف الآمن بهذه الطريقة وبه أثبتنا الصامح يقال لهم جر ما جرمات اتجعتم طريقا لا الوافق السمع ولا العقل والعلمون بالشوع يعرفون أنكم متلئون محجزون في الإسلام المالي السبيل والذين يعقون ما يقولون يعلمون أن الحق لن يناكم معكم وأنهم جعلتموه جليلا على إثبات الصانع لا يدل على إثباتي بل هو استجلا من علامة الصانع وإثبات الصانع حقهم هذا الحق يلزم من فبوتي إبطال استجلا لكم بأن ما لم يخلوا من حالي فهو حالي انما قريتكم جلها خان ما سلك اهل الانبياء ولا اتباعهم مسره الامه لان كل من فلأن كل من يعرف ما جاء به الرسول وان كانت معرفته متوسطه من ليس في ذلك غير راي لان الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يعرف الناس فيما هي التصانيف وصدق رسله من في ذلك سبوت الاحرار وان وما مخرم من حوادث غير حادث انتهاء الحوادث سنا بل يا ارم ذكراري ان هذه ان هذه الطريقه لم يتكلم بها رسول ولا جاء الي اصحاب ولا اشاروا تكلموا بها ولا جاء ولا دعم الناس وهذا يثبت العلم الضروري من دين بأنه من عند ان دين رسول بعمرنا ان رسول والمؤمنين به الله يعرف ولا يعرف تنفيذه وصدق رسوله غير هذا الطريق فدام الشرع الدلاله ضرورية على ان لا حاجه الى هذا الطريق الا ما كان من مخالفه نصوص الكتاب السمت على أنها طريق معطله ودل الشرع على ان لا حاجه اليها وانها باطله وان العقل فقط بسبب القول في جميع ما ادلى فيها في غير هذا الم... في غير هذه الموابط وبين أن ان اصحاب هذا قد يتلفون بتسريع من جهه العقل كما يوجد في كلام ابي حامد ابي حامد المرادي وغيرهما بيان فسادهما لم نظر خسادها للأقل فصلت الفلاسفة على سالكيها وضمت الفلاسفة أنهم إذا قدعوا فيها فقد قدعوا في جنال الشر. ومن منهم أن الشرع جاءت من جميعها إذ كانوا أجهل بالشرع والأقل من سالكيها فسالكوها نال بإسلام نصر ونال أعدائه كسروا وثمطوا التلاسفة عليهم وعلى الإسلام وهذا كلهم مبسوط في النوارد وإنهم مبسوط هنا أي أرض أن نفيا للصفات الاختيارية التي يسمون حزول الحوادث ليس لها ليس لهم ذليل عقيم عليه علي... وحباقه مؤترفون بذلك ومن السمع على رجل أنهم مليئوا بما يعطيبهم والأقل أيضا يدل على عطيبهم من البهن على بعضهم ورم نامي مع اصحابي فجدت الله حنيه مرسعه من كتاب الصمت تعالى متاخرون فسلكوا طريق الفعليه ولم عندهم انهم فقالوا هذا الصفات ان كانت فذا ان كانت صفات نقص وجبه ان يربي عنها كانت صفات ثمان فقد كان فاقدا منها قبل حدوثها وهذا من تمال فيلزم يكون كان يلزم ان يكون كان ناقصا من تنجو وهو ما استدلوا به بالاجماع وهي السجده المقصده السجده وذلك من وجود أحدهم أن هؤلاء يقولون نفي النقص عنه لم يعلم بالعقل وإنما أعلم بالإجماع وعليه يتمد في نفي النفس هنا فيعود الأمر إلى اشتجاجهم بالإجماع ومعلوم أن الإجماع لا يفتد به في موارد النزاع فإن المنازع لهم يقول انا لم, لم أوافقكم على نفي هذا المعلى وإن وافقتكم على إطلاق القول بأن الله منزهم على النقل فهذا المعنى عندي ليس بنفس ولم يدخل فيما سلمته لكم فإن بينتم بالعقل وباستمعي إفاءة وإلا في اختجابكم بقولي ما لم أريد ذلك كلم علي تحتجون بالإجماع والطائمة المسلسة من أهل الإجماع وهم لم يسلموا هذا الثاني قال ما نسلم عن عدم هذه المجموعة لا نسلم المجموعة لا نسلم إذا أثبتناها كما أثباثنا الحقيقي بكلام ينقضوا بعد هذا سوف نقول تعجف نقرأ الثاني أن نعدم نتمره في المجموع إذا أثبتناها بيصل كلام وتلاقب الثاني أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقصا بل لو قبل وجودها لكان نقصا مثال ذلك تكريم الله بن عليه السلام لدائه له فندائه حين نداه سفة تمال ولو نداه قبل أي جيء لكان ذلك نقصا كل منها كمال حين ودوده ليس بكمال قبل ودوده بل ودوده قبل الوقت الذي تكتب الشكمة ودوده فيه نقص الثالث أن يقال لا نسلم أن عدم ذلك نقص فإنما كان حادثا امتنع أن يكون قديما وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا إنما النقص ثلاث ما يمكن من صفات الكمال والله بأن هذا يرجو في كل ما تعاليه رب وخلقه فيقال خلقه هؤلاء كان ناقصا وان كان ناقصا فضلت تشبه بالنقص وان كان كاملا فقد كان فاضلا منه فان كنتم سبات الافعال انما ليس بنفس ولا الكمال كلا اذا قلتم ذلك ان كنتم منازره ايقولون هذه حوادث ليست بنفس ولا كمال أن حانص أن يقال إلى عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها بل هي بنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل من يقوم به اختياره رضى الحكم الصريح بأن هذه الذات أكمل وحين إذن فعنتم الذين وصفتم مقرد بسبب النقص والكمال في التصافي بهذه الذات لا يكي في ما, ما في التصافي بها. الثالث أي قال الحوابث التي يمكنع الكم كل منها أزنيه ولا يمكن وجودها إلا شيئا فشيئا �folدنا أي ما أكمل أن يقبر على فعلها شيئا فشيئا أو لا يقبر على ذلك كان المهم بصريح العقل أن ينقادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل مما لا يقبر على ذلك وأنتم تقولون أن الربا لا يقبر على شيء من هذه الأمور وتقولون أنه يقبر على أمور مباينة له ومعلوموا أن قدرة القادر على فعله المتصل به قبل قدرته على أمري المباين كله فإذا قلتم لا يقدر على فعل متصل به لجب أن يقدر على المتصل فلجب أن يقدر على طولكم يقدر على شيء ولا أيضا على شيئا فلزم أن يكون خالقا لشيء وهذا لاجم للنفاك لا نحيب لهم هل. يقول يحاول العلميه ان تكون غير اختياريه فهمتهم انه لا قمه في الحوادث التي يخرج منها وما لم يخرج الحوادث هو حادث يقال قدما لان ليس على كل على كل مقدمتين المقدمه الاولى ماهي انها تكمن فيه الحوادث مما يخرج منها المقدمه الثانيه نار يخرج Дај. <coughs> Аллаха قال ربما رحمه الله والإرهاد المقدمة الأولى وفلح إرهاد المقدمة الثاني بغير وضع من كتبه فالك المؤلف إرهاد الدرع الثاني صفحة الثانية صفحة الثانية وثلاثة صفحة الثانية وثلاثة يقول شيء رحمه الله المنهاج والراضي وغير مفورون إن جميع طوائم العقلاء يلزمهم بقول بقيام الحوادث فأكد نجد ثالث خمس ستين بالمناد مردنا في أول رسالة سباة سباة الاختياري مردنا في أواخذ كتبه رد على العفل الأصحابي وبينه أن إثبات القيام من الحوادثة أو الأفعال الاختيارية بالليس على أمره عمره لا بد منهش لا بد من إثباته طار وقال لهم يقول الكل نبي غشاء إنما عرفوا حديث الآلة بهذا عرفنا حوالي ألبيب لا يمكن أن نثبت حوالي حديث العالم لذيش أنه ينكرر خصوة مالة باليئة كذلك والمعتداء يقولون لا يمكن أن نثبت حوالي حديث العالم لذيش أنه ينكر مالة جميع الصبات لأن الصبات عندما تجلس سماعيش أعراض والأعراض بخصوص ماله أجسام من خصائف الأجسام أو تخطيرها وقالوا ما يصف إلا ما كان يش إلا ما كان جسما والله تعالى ينسى جسما فلما جاء الكلاب قالنا آآ آآ الأعراب أن يستعدوا أعراب هين فعل؟ أما الصلاة الداتية هذا مثل المقصد أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الأشاعر والكلابية والمعجبية كل من تفقون على ماذا؟ على أن إتباعة حديث العالم والرد على الزراسلية تأتي بش زوجك خاطر بنقله من بيروت اود ان اذكر ان عندي عندي الاشاعه والكلى طيب الناس يعني الكلام ليس القرار احنا والله راجع على قال املى كل طريقتكم منتجع على طريقه اجهاد طريقه اجهاد فيراث السباحه هو ان ان لديكم لا سيما في حدود العالم وأن الله تعالى هو وصلنا على الناس بإنكار الصفات هذا شكرا لطريق فيها آية ابتداء وتجد أن الأشعر أخي الله شهد بهالا كما ذكر الشغع الله أن الأشعر في رسالة إلى هذا القرر بيّن هذا المفلك أنه دليل محرم في دين الرسل دليل محرم في دين الرسل هكذا في الفتاوى السادس عشرين وخلصية. فقد جاء من الاخر واليوم اعترف حذاقه الكلام في النشئ بانها الى الطريقه ليست طريقه وصول واتباع بل حتى ال اوبيان قالوا من المحدثين الخطابي كذلك قال بدعه قال من المحققون على انها باطل راح لا فرق لان هاول يكون بدعه يعني ما جاء من رسول لا تبنى ان موثوق من الخطب كلها باطل. لا يوجد افقد منه ايش؟ لا تقدر لا ولا الحديث ولا نخدع اريها اما نطلع على ضعفه فكما زيد هذا على ذله القائلين الذين الان فتتذا ان حمد الله صلى الله عليه فاحنا من نسات ودك في اثبات العالم ننظر اليه هم الذين الثلاث دقائق من القول العام ضعف الاسلام هذا في حجم تكفى يا رجل ايش ما فيك يا رجل يعني ما ما يسوي شيء تصدقه ما الله على عبد الله يعني سميه شكل امرئ اا تترجى ان تسمع مثلا ان في كتابه الاعلان استطيع ان ارجع ايش ان الله عبد الله اسمه هو الصالح لا رجحه لا, يرجع هذا. لا, لا ولا هذا هذا في العشق ولا اثباتا تكفى مشي عند والديه او رجحه على شرط الرجاله الياخ او ينتجي اجله الراجل الفاسد بالشر والعقل فالقرب هنا الجنة والنار يعني مدام انه بيتكت حدوث العالم بهذه الطريقة ويوم في الحوادث ويأتبني ايش الى نفي ايش دوام الحوادث فقد يمفي دوام الحوادث في ماذا هو المستقبل كنان من؟ من؟ عنده جام والحلاف في دوام الحوادث في المامك وعنده جمهور ايش ارمتك الى مردنا في الدراء الاول تسعة وثلاثين الاول تسعة نتعلم عن الشيخ نتعلم عن هذا الماخر عليكم اني قولي ان الله تعالى هذا امره يشف يعني فتري ضروري نسمي بحاجة مثل هذه الادلة التي هي في مواقع ما هي دلة يعني هي يعني اقرب ما تكون الشكوك بل كمقاشي غرار ادلته هم يكون في اتباق صحيه هي تنتظ صالح ولم عن الناس عن الصدقات لم ينتظر صالحا لما يقول الله تعالى موجود وليقول الله تعالى ثم ينتظر عن كل كمال هلا لا لا لا لا فهم بالحقيقه اني ما نقدرش نمشي في الصالعه يكون الشرع لله اا طرق ناس صان على التصاد ده هو امر فطر ضروري حتى لبرنامج ثاني 70 وقال ايضا ان هذه الطرق طالمه عليها الكوره اا يعني اا ضغطها طولها وقيمتها باثقه ثابت الدراء الثالث أربعة أثماني ومئة ويقول أيضا بموضوع دارس وعادتنا لكل وجود الخالق إما أن يكون فيه خلل وإما, في وإما يكون طويل كثيرا التعب والغارب عليه ميش في ويش الخلل وإما يكون طويل كثيرا التعب لما يمر في البيش بإيش نحن ميش نحن <تصفيق> جمعنا نغطي على رأس جابل الأعيخ لأصالي خورته كنا بالدراء الثالث سنتيم السبين قال الله لله يعني هل تلكم التدعوى ورسول ما دعو إليها عليه السلام قال وهذا يوجد بالعلم الدرون ذي رسول الله الدين بأنه عند الرسول والمهيبين من الله يعرفه ويتوحيده بغير هذه الطريقة ذكرت المنهاج الثالث وعه ستين وثلاثمائة وأيضا في الدار الأول وصبعه فهو أم العقل فقد بسيط القول في جمع تنهيها من أميرها طيب إلان خالب ولما ضحب في صادر للعقل تسلط على سائل إيها لا أملك أملك أملك أملك الطرق الفلاسف إذا عليه في المخالف وهذا الوقت أن الفلاسف تسلط على المتكلمين وظنوا أن ما أورد المتكلمون أن هذا هو زليل الشرق وهي زليل الشرق وإنما إيش الطريق الزنيش مبتدأ قال هني فلم وظن نميه هو إذ كانوا أجهل بالشرع والعقل المساكني أي كانوا هم من؟ بالشرع والعقل المساكني اليوما تمزك لي فساذك الله يمنزك اليوم لا من الإسلامي ولا من أعدائي فسر الشيخ رحمه الله إذا قالوا من أصدرنا يأرض أن تذكر من الصفات الاختيارية أنك تستمعون رحول حواب ليس لهم جميل وكما ان دليل مقلي ينقل بكلامهم فهو معنا دليل عقل من الدليل عقل ينقل بكلامه ايشه في تريش السباسة الاختيارية فانو عرض على العقل ما تفعل باختياره من شيئاتها فلا شكرا هي اكتب المنية ليس كذلك قالوا حزاقهم بذلك حزاق ماذا ؟ تتكلم لا ولدهم من السياق اه ادعوا الله معلم في أنا ذكر الشيخ يموت أنه يمثل بالحذاغ وهو بالبركات أو البركات البغدادية هكذا الصفادية الثانية صفحة 300 وعلى الردع منطقيين صفحة 30 ومئتين عمرو الحديد شيطان بك يسلموني أفعل حوالي فيها؟ أنت <تصفيق> وضّت <بيش> فيه؟ <تصفيق> من وصول كم؟ يوفي <تصفيق> يلي قصك من يرجع لحضاقب تقريم وليجعان هذا لن عندنا حالة في الصوادية توجيد هذا وشيخ خبق لان اكرر اكرر مرة في قبل صرحة ان المتفلمين تعقلوا صحره صحر اللي هو الرازي بذل ايش والآميدي كيف الرازي والآميدي انا قولي جايفي جايفي بذل ايش نحن ناك انا كنا نرجع الصبدي ونرد نشوف فعالكم لا في عنية لو مصارى من الحالة من جديدة ان عندت الان ان المتكليم من تعقب وعالكم من ايش من ثلاثة اي اي يكون الشرعي الله اي اعلم ان باب خلد يمكن اي اثباك صفاته وفعاله ما يمكن وهاو يقول ايش لا يمكن اثباك الصنعي إنه بإنكار صفاته وأفعاله عنده أتدنى قام بإنكاره أفعاله عنده الكلابية ولكن باقصة لا يمكن أن يتماسل صفاته وفاعله ولا في القطع الدارية, في القطع الدارية في على طيقة الثلف لا يمكن أن يتفع شغل أنه لا يتمنى في طيقة 75 و 300 قوم رحمه الله فقالوا هذه الصباحة هل يشيب أترم إن كان الصباح نقص واجب تنزيل ربي علىها هذه الأفعال كان الصباح كمال فقد كان فاصلا لها قبل حدوثها وعدم الكمال نقص فهل يبا لكون نقصا هل يشيب أترم الكلابية والأشاعر في انكريش الصباحة البعليين الاختيارية وهذا الشيء هناك الشيء رحمه الله أيضا تدار أرلابة صبحة 93 وجاء رب المؤلف بإجمال كما سنعن في الوجه الثاني وجاء أيضا في الدرق قال الشيخ الدرق التي حدثت بعد أن لم تكن لن يكن مدينها قبل ويبودها تمالا ولا حد مهاج أكثر ورب حكيمه في أفعاله فما قدمه كان التمال في تقديمه وما أخره فكذلك فرغو مثلا كما نذكر عن الكلام يعني الله تعالى مكلم موسى عند الشجرة فكان الكلام في هذا الوقت ايش كمان موسى كمالا وقبله ليس كذلك قبله ليس كذلك اينا هذا يعني تلك في طيب قال الرد هنا طيب هؤلاء يقول في نقص عن ذنبو علم بالآخ وإنما علم فقال حمدنا الان النقص انه ما نفلنا بالاجباع فالرجاء رب المؤلف إن انه لا يحتاج بالاجباع في مال بالنزال المقصود انه اخيرك على هذه المثالة اضعها الاخير انتم لا تقولوا هذا التعالي احنا لا نسلم لكم ايش ان هذه السفادة نقص لا يسلمنا لكم بانه طبعا نسلم بانه النقص صوب عن الله لكن لما ذاتوا من الفعال المجيء والسيادة كل نقص انا اريد اعتهاد انت سنه نقص والاخر شيء اسمه مش لازم نقتنع انه ذلك في معنى فكيف تكون تركت الاجماع وعندي في ايش من ايش ماذا في هذه المساله تتسابق المره من الكلام اللي يظن ان ان ان ان ان احنا ما اكثر ايش ما اكثر دعاوىهم دعا الاجماع يعني كثير ما يدعوا الاجماعات يعني لا حقيقه لها عمر بن القلام الشيخ في بعض الحالات الزمنيه باققال باقلال باقلال بيحكي في جماعات يقول او انت انت لو طالت مني يكرا ثمينة وثائد وانا بعيش لا, لا ما خبره ايش يا الداعي الاجماع في رسالة عني في هذا الموضوع اليها الاجماع عنده متكلمين مستعدين دعاوة الاجماع عنده متكلمين اليحرم يفرح طيب <تصفيق> الثاني أن هذا هذه الأمور قبل ودوده نقص فهي ودد قبل ودوده نقص وإذا لم في ودوده ايش في وقتها هنا الثاني قال الله نسلم أن عدم ذلك نقص فإنما كان حالثاً أن يكون قديماً وما كان متنعاً لن يكون عدمه نقصاً إنما النقص فقط ما يمكن يعني قريبنا وجه الثاني قال الضابة أن هذا يلد في كل ما فعله الرب وخلقه وقال خلقه هذا إن كان نفى فقد اتصر بالنقص وإن كان كمارا فقد أي... كان نفى بالله فإن كنتم سفافة فها عندنا ليست بنقص ولا كمان قيل أن يقول من ذلك أمكن أن يقول هذه الحراس ليست بنقص إن هذا يتكرر بكلاب الشيخ في قضية إيش أن الباب واحد أن القول في بعض سفافة فالقوم في الباب الأخر لكن الشيخ رحمه الله شدد في احكام هذه الاصول على قواعده في في في, في تقيده فمثلا يعني الان فلان قال فسر فسرت الخطيه اثنان ثلاثه تجد الشيخ مثلا لما يرجع الى اشعاره يقول انت لله تبت بالله في صفات الذات وكونه يتسوق السبعه ايش على ابراهيم قال ظاهر ايث هو النفي بالله طيب و جنب اسم الله والنفي من صفات الذات فاسم هو ظاهر ايش في ثباثة النار واحد خلاص. فتجيب الشيخ لما يقرر أصل يعني الشيخ لا تأسره العمار والنقص تتروع عباراته تتروع الفاهمة سواء في مسائل أو في بلد كما تجي له لما يقول لش لان كنتم عندنا لا لنست بنقصنا ولا كمان يصير الاتخن ذلك كان مريضا نقولها بحوالة بشكل الان قلت انتم الان في توصيلات لكن لما له الان ماذا قالوا بها انا هذول هذه الحوادث فما دام الخدمات توصل على الذاتيه فتعيش والصلاه تعيش من واحد اذا قلتوا ان هذه صفات الادج يعني استغفر الله فايما نحن قلت الان هي من ايش هذا ايش جزاك من و... طيب قبل هذا اللي هو دليل الخامس دليل عقليس كذلك نبره على عقل ذات تفعل وذات الزمن لا تفعل لا جاء كان ليش يدرك ان الذات التي تفعل اكثر من, من الذات التي لا تفعل ومن يفعل شيئا بعض شيء اكثر من من, من ليش كذلك اللي انقضى بهذا الوقت له